وسلطانك في السماء كسلطانك في الأرض الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر Ashhadu an la ilaha illa Ashaadu anna muhammedan rasoolu allah Ashaadu anna muhammedan rasoolu يا على الصلاة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 وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام يا رب سبحانك سبحانك ربنا في علاك كنت وتكون وأنت حي قيوم خلقت الأفلاك والأنجم والأرض والسماوات بكلماتك وجعلت فيهن ملائكتك الكرام يسبحون قدسك بتقديسك فسبحانك سبحانك أبداً أبداً سبحانك اللهم ها أنذا بين يدي مكارمك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 يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم ومن لا يجيب دعى الله فليس بمعجز في الارض فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه اولياء ولا يك في ضلال مبين الله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 كَمَا صَبَرَ اَُولُو العَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلَى فَهَلْ يُهْلَكُ إِلا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ الله الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله اكبر الله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 سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله هو أكبام الله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 إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الْشِمَالِ قَعِيدُ ما يلفِضُ من قولٍ إلا لديه رقيبٌ عَتِيدُ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ مَا كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ مَن نَّاعِلٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مَرِيبٍ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ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 مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ أَدْخِلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ من قرن هم أشدُّ منهم بطُشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ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 فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروًا فالحاملات وقرًا فالجاريات يسرًا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 الذين هم في غمره نساهون يسالون ايانا يوم ال